ساعات أجلسي الحالي أقعد فيها أفكر أتذكر أشياء كثيرة كنت فيها معاك مبصر أتمدم على كل لحظة ظرفتي فيها عشان تمع علقتي فيها أمالي كنت تقيدي في دربي يا عمري باقي تكون أحسن واحد في الكون هذا كلامك لي ولجل عيونك أحاول اني أكون حبيبتي سمعين حطي عينك في عيني أنا عند حسن ظنك مع الأيام بتشوفيني الإنسان اللي تمنيتي على كثرة غلاطة تحملتي صدقيني يا العزيزيني ويحبك زي من تتحبي. يا امانه, أمانة. ما ابغى اشوفك زعلانه مني في ja, jij hebt het niet. de bed, kmaar hier de gade. Aan de balmaan staat, erop aftepen de baar. Bschuwen bij bed haar Koran en zellige de beddengoed. Zet je zeggen anani, بعراسي <تصفيق> فوق يوم ترى خلفت رجا <تصفيق> انا جاك في هذه الدنيا وفي كل الاحوال لو حبك يوم مال او صفك على نضار راح نعطيك الاحمال اللي ندفن تحت الرمال فوق <تصفيق> <تصفيق> هذا السنين <مكسري تصفيق> هذا من السنين وين بنرجع مالك وطول كل همك في الدنيا انك تشوفيني في كل ما شاء الله يومي قبل يومي <تصفيق> قبل يومي <تصفيق> يوم <أبلي تصفيق> في يا يوم في صدري في داعي droomen in de أم وشوفت يما تعاني من هم لهم كم صبرتي يما عشان كم شاهدي يما في الدنيا هادي عشان تزيد أفراعنا لكن كل شي مردود شوفيني كبرت قدامك بفرش لك الدنيا ورود ونسيك كل آلامك ونصطيني ياما لو أسفي ونسوي على رد جمالك في شي وفي مكانك عندي عالي قدرك عندي غالي عشانك أنا احاول احقق امالك ومالي مهما عمري يما قدامك أنا قصير صغير, صغير السمع لك لكن كبير بفاحي أمي العزيزة حبك هذا لي مطب انا أنا أدري إنه غريزة كل همك في الدنيا إنك تشوفيني في الدم إن شاء الله يومي قبل يومي قبل يومي قبل يومي هديك وسكتني في داخل دمي يا يما عمري Jongen had ik gelukkig. Hij beweegt zich moesten kundig. Ik heb geen kopje, ja, jongen. Ik ben niet meer in Ik